هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذل ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكيلا ويتيما وأسيرا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 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون يوما ثقيلا ان هؤلاء يحبون العاجله ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون ورائهم يوما ثقيلا ويذرون ورائهم من ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإلا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكر فمن شاء تقبل إلى ربه سبيلا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 رحمته إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا فمن شاء الى ربه سبيلا فمن شاء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 يدخل من يشاء في رحمته والوالمين أعد لهم عذابا أليما